بيكعبير صلى الله عليه وسلم من دعائك. اللهم طهير قلبي من النفاق وعملي من الرياء وعيني من الخيانة. فإنك تعلم خائنة الأعجن وما تخفي الصدور. سبحان الله وبحمده. اللهم اغفر لي ذنوبى وواسع لي رزقي وحسن خلقي وطيب لي كسبي واغنعني مما رزقتني ولا تذهب نفسي إلى شيء صرفته عني. ولا تخرجني من الدنيا حتى ترضى عني برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير عمري آخره واجعل خير أعمالي خواتمها واجعل خير أيامي يوم ألقاك يا مونس المستوحشين يا أنيس المتفردين يا ظهير المنقطيعين يا مال المقلين يا قوة المستضعفين يا كنز الفقراء يا موضع شكوى الغرباء يا متفردا بالجلال يا معروفا بالنوال يا كثير الإفضال أغثني عند كربتي بحق محمد وآله